طه فلات الله مني السو ماذا الله ماذا صلى الله يا رب يا رب فَعْتَن او كتابك او كتابك حجزا ليس